اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ح ب ا ب ه و أ ت ب ا ع ه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى اثره إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فحياكم الله جميعا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الفضلاء و أ ي ت ه ا ا ل أ خ و ا ت الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم و ت ب و أ ت م جميعا من ا ل ج ن ة منزلا و أ س أ ل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ط ي ب ة على طاعته أ ن يجمعنا في ا ل آ خ ر ة مع سيد ا ل د ع ا ء و إ م ا م النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إ ن ه ولي ذلك ومولاه أ ح ب ت ي في الله أ م ر ا ض ا ل أ م ة س ل س ل ة ع ل م ي ة م ن ه ج ي ة تجمع بين ا ل ت أ ص ي ل العلمي والمنهج التربوي و ا ل أ س ل و ب الدعوي أ ت ع م د في ب د ا ي ة كل ح ل ق ة أ ن أ ق و ل والله لا أ ق د م هذه ا ل س ل س ل ة ا ل آ ن انتقاصا لقدر ا ل أ م ة أ و تقليلا من ش أ ن ه ا أ و ل أ ن ن ي أ ر ي د أ ن أ ق ي م من خلالها الحد على ا ل أ م ة إ م ا بالجلد أ و الرجم حاشا لله بل أ ق د م ه ا حبا ل ل أ م ة و إ ش ف ا ق ا ل أ ج ل ه ا ونصحا لها ل أ ن ه ا الامه التي م ل أ حبها قلبي بفضل الله جل وعلا ولم لا وهي ا ل أ م ة ا ل م ر ح و م ة الأمة الميمونة كانت ولا زالت وستظل ب إ ذ ن الله وحمده خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس حتى و إ ن مرت ب م ر ح ل ة من أ خ ط ر مراحل الضعف كما تمر بها أ م ت ن ا ا ل آ ن فلا ينكر عاقل أ ن أ م ت ن ا أ ص ي ب ت بعلل ك ث ي ر ة و أ م ر ا ض ك ب ي ر ة خ ط ي ر ة وقد آ ن ا ل أ و ا ن وها هو الوقت قد حان أ ن ننهض جميعا بلا استثناء لنستل ج ر ث و م ة الداء الذي استشرى في جسد ا ل أ م ه بيد ن ق ي ة ت ق ي ة بيضاء و إ ل ا فما أ ش ق ى من تغافل عن دائه و أ ع ر ض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وبلائه ودائه وشقائه ونحن ا ل ل ي ل ة بحول الله ومدده على موعد مع داء يفسد الدين والدنيا و ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة من ابتلي بهذا الداء عرض نفسه للبلاء ولغضب رب الارض والسماء و ل ل ع ن ة رب الارض والسماء وعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا في ا ل ا خ ر ة انه مرض عضال وداء كبير انه الاستخفاف بالدماء بتقول ايه اول م ر ة نسمع عن المرض ده الاستخفاف بالدماء سيتضح لك الامر جليا مع انتهاء ا ل ح ل ق ة باذن الله جل وعلا ايها ا ل ا ح ب ة لا اعرف زمانا اصبحت فيه الدماء ارخص من التراب كهذا الزمان لا أ ع ر ف زمانا اصبحت فيه الدماء أ ر خ ص من التراب كهذا الزمان عالم محروم من ن ع م ة ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن على الرغم من ك ث ر ة الوسائل ا ل أ م ن ي ة ا ل ح د ي ث ة على الرغم من التخطيط الدقيق المبني على اسس ع ل م ي ة و ن ف س ي ة ل م ح ا ر ب ة ا ل ج ر ي م ة وبالرغم من ذلك فقد العالم ن ع م ة الامن ويشعر عن الامان وسط الركام عالم حرم من ر ا ح ة البال واستقرار الضمير بل تحولت الوسائل ا ل أ م ن ي ة ذاتها إلى م ص الى د ر رعب إ مصادر رعب, رعب. و إ ل ى أ س ب ا ب ل ل إ ب ا د ة ملايين البشر ينتظرون, ينتظرون الموت في كل ل ح ظ ة و ينتظرون القتل في أ ي س ا ع ة يعيشون في ظلام على الرغم من ك ث ر ة ا ل أ ض و ا ء أ ص ب ح و ا لا يستشعرون ب ح ل ا و ة لهذا العيش في عالم أ ص ب ح يفعل فيه ا ل إ ن س ا ن ب أ خ ي ه ا ل إ ن س ا ن ما ت س ت ح ي الوحوش ا ل ض ا ر ي ة أ ن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات عالم لم يستطع إعلامه الدجال لم اعلام ابي لمعه الفشار لم يستطع ان يجمل صورته لم يستطع أن يجمل صورته او ر ت ه ان يحسن حقيقته حتى وان سمى هذا الاعلام الاحتلال تحريرا والتدمير تعميرا فالحقائق لا تزيف بهذه ا ل ص و ر ة ا ل ر خ ي ص ة ولا ينطلي هذا إ ل ا على ا ل س ز ج و الرعاع عالم سفكت فيه الدماء و مزقت فيه ا ل أ ش ل ا ء و دمرت فيه بيوت و حطمت فيه مدارس و أ ب ي د ت فيه مزارع و أ ب ي د ت فيه حضارات من مئات بل من آ ل ا ف السنين لماذا ل أ ن الدماء أ ص ب ح ت ر خ ي ص ة لأن الدماء أصبحت رخيصة. اخي ل د م ا ء أصبحت ر ص ة أخي أ ن ا لا أ ب ا ل غ إ ن قلت لك افتح أ ي ن ش ر ة إ خ ب ا ر ي ة في أ ي س ا ع ة من ليل أ و نهار و أ ت ح د ى إ ن لم تسمع في هذه النشرة اخبار ل ن ش ر ة أ القتل واخبار س فقد ك الدماء اخبرنا والسماء الصادق بهذه ا ل ص و ر ايوة ما ترك الحبيب شيئا الا وبينه لنا واخبرنا به اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث ابي ه ر ي ر ة قال بابي وامي وروحي لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل القتل القتل كفر ولا ما كفرش كفر القتل ك ف ر القتل و ص د ق الصادق يا ناس الدماء مش ر خ ي ص ة والله العظيم الدماء ليست ر خ ي ص ة وليست ح ق ي ر ة إ ل ى هذا الحد الذي أ ص ب ح ن ا نرى فيه الدماء تسفح وتسفك بلا ضابط من دين أ و وازع من خلق أ و ضمير الله جل وعلا كرم ا ل إ ن س ا ن غ ا ي ة التكريم خلق ا ل إ ن س ا ن بيده ولقد ك ر م ن ا بني آ د م وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله كرم ا ل إ ن س ا ن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته و أ ن ز ل الكتب من أ ج ل ه و أ ر س ل الرسل جميعا من أ ج ل ه ووضع له ربنا تبارك وتعالى ش ر ي ع ة م ح ك م ة ليضمن له ا ل س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ولا يستطيع ابدا وليس من حق احد ابدا ان ينتقص قدر هذا الانسان وضع الله جل وعلا في م ق د م ة حقوق هذا الانسان حق الحياه ة وضع ا ل ل في مقدمة ق ح وحق ق هذا الانسان ا ل ح ي ا ة وحق الحياة ايها ل ح ا ة ي ا ل ا ح ب ة حق لا يجوز ل أ ح د أ ن يستبيح حماه أ و أ ن ينتهك حرمته فليس من حق بشر أ ن يسلب ح ي ا ة بشر آ خ ر لا يسلب هذه الروح وهذه ا ل ح ي ا ة إ ل ا واهب ا ل ح ي ا ة أ و في حدود شريعته التي وضعها وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من أ ج ل ذلك جاء هذا ا ل إ س ل ا م العظيم وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للدنيا كلها ح ر م ة الدماء و ح ق ي ق ة الدماء وليبين لهؤلاء المجرمين الظالمين أ ي ا كانت ملتهم و أ ي ا كان معتقدهم ممن يستخفون بالدماء ولا يقدرون ح ر م ة الدماء جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهؤلاء خطر ا ل أ م ر فيجعل ربنا جل وعلا ت ا ل ل ق ت القتل ا ل ك ب ي ر ة ا ل ث ا ن ي ة بعد الشرك بالله في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أ ث ا م ه يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانه إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا اسمع خلي بالك معا من الوعيد ده أنا بقول والله العظيم لو فتحت القرآن من أول الفاتحة إلى صورة الناس لن الوعيد قتل قول الله جل وعلا في صورة النساء اسمع معا أنا وعيدا كهذا نفسا اقرأ من من من مؤمنة معي كده ده تجد في بغير صورة صورة حق حق فتحت في ومن يقتل مؤمنا متعمدا خلي بالك هذا حكم ربي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و أ ع د له عذابا عظيما اهدى إه فيه وعيد في ا ل ق ر آ ن كله كهذا الوعيد ا ق ر أ معاي ا ل آ ي ة ت ا ن ي اسمع معاي ا وخلي بالك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و أ ع د له عذابا عظيما أ ق و ل ا ل آ ي ه ك م ن م ر ة تلته ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما حبيبي من يقدر على هذا الوعيد من يقدر على غضب الله من يستطيع ان يتحمل ل ع ن ة الله من يقدر على عذاب الله في جهنم فالطعام في جهنم نار, الطعام في النار نار. والشراب في النار نار والثياب في النار نار من يقدر على هذا الوعيد من يقدر على أ ن يعرض نفسه لغضب العزيز الحميد أ و ل ل ع ن ة الله جل وعلا بالقتل بسفك الدماء بالاستخفاف بالدماء بالتعدي على ح ي ا ة الناس وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وهو على عرفه في هذا اليوم الكريم المهيب وقف الحبيب خطيبا في ح ج ة الوداع ليبين ل ل ص ح ا ب ة و ل ل أ م ة و ل ل ب ش ر ي ة كلها م ك ا ن ة الدماء و ح ر م ة الدماء فيقول كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صحيح مسلم قال إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أ ل ا كل شيء من أ م ر ا ل ج ا ه ل ي ة تحت قدمي موضوع دماء ا ل ج ا ه ل ي ة م و ض و ع ة اسمع و أ و ل دم أ ض ع من دمائنا دم ابن ربيعه بن الحارث كان مسترضعا أو مسترضعا في بني هذيل في بني سعد فقتلته ذيل وربى الجاهليه ة موضوع ك ل وأول أضع رب العباس ل ربا ربانا ربا بن عبد ا موضوع ط ل ب فإنه م كله ثم لم أن يبين مكانة المرأة المسلمة ينس يبين أن في هذا الموقف المهيب الجليل فقال وهو يتحدث عن ح ر م ة الدماء و ح ر م ة ا ل أ ع ر ا ض وحرمه ة وحرمة حرمة النساء وحرمة المرأة المسلمة الأموال النساء فقال اتقوا ا ل ل تحدث عن في الاموال ن س ء ف إ ن ك أخذتمهن بأمان الله س ت ح ل بكلمة الله وفي يوم النحر يوم مباشرة في مينة في مينة وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ت تنيوم م يوم مباشرة منه منه فروجهن وفي في في وقف مرة أخرى خطيبا كما في الصحيحين من حديث أ ب ي بكر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقف الحبيب ب أ س ل و ب نبوي بياني بليغ لم يتكلم به إ ل ا من اتاه الله جوامع الكلم فوقف الحبيب يقول أ ي ه ا الناس أ ي يوم هذا قال بل حضرتك من هذا الخطاب النبوي البليغ أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أ ع ل م يا سلام على ا ل أ د ب العالي ما هم عارفين اليوم لكن شيء في ا ل أ د ب مع رسول الله أ ي يوم هذا قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس يوم النحر؟ اليس ن ح ر أ ل يوم النحر قالوا بلى قال الحبيب أ ي شهر هذا قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال أ ل ي س ذا الحجه قالوا بلى فقال الحبيب أ ي بلد هذا قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال أ ل ي س البلد الحرام قلنا بلى اسمع بعد كل هذا الحوار المشوق قال ب أ ب ي و أ م ي وروحي فان إ ن د م ء ك م ف إ دماءكم ف ب د أ بالدماء ف إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إ ل ى يوم أ ن نلقى الله عز وجل أ و إ ل ى يوم تلقون الله عز وجل ثم رفع يده وقال أ ل ا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت قالوا نعم يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب, فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أ و ع ى من سامع ثم قال ولا ترجعوا ب ع د كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا ترجعوا بعد كفارا بعد يضرب بعضكم رقاب بعض يا الله روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لن يزال المؤمن في ف س ح ة من دينه ما لم يصب دما حراما اسمع ا لن ح د ي ث ث ا يزال لن ي المؤمن في ف س ح ة من دينه ما لم يصب دما حراما وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن من و ر ط ان ت الأمور ورطة ورطة سودة كبيرة إ من ورطات ا ل أ م و ر التي لا مخرج لمن أ و ق ع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله إ ن من ورطات ا ل أ م و ر التي لا مخرج لمن أ و ق ع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وفي الحديث الصحيح الذي راه أ ح م د و أ ب و داود والنسائي, والنسائي وغيرهم ا ا ل ن س ئ ي و من حديث م ع ا و ي ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أ ن يغفره إلا إ ل الا مين إ من مات مشركه او قتل مؤمنا متعمده كل ذنب عسى الله أ ن يغفره إ ل ا من مات مشركه او قتل مؤمنا متعمده كلكم ع ا ر ف ي ن ق ص ة أ س ا م ة من أ س ا م ة الحب ب ن الحب أ س ا م ة بن زيد حبيب رسول الله ابن حبيب رسول الله و ا م ة ا ب ن زيد الذي كان يقال له في يوم زيد بن محمد زيد بن محمد بن وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في ا ل ق ر آ ن الكريم فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ولده ا س ا م ة الذي كان ي ر د ف ه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على ظهر د ا ب ة و ا ح د ة عاوز حضرتك بس تتصور حضرتك المحبة بس اللي في قلب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ س ا م ه بن زيد رضي الله عنهما خلي بالك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعثه مع م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى ج ه ي ن ة ق ب ي ل ة م ش ت ر ك ة ما أ س ل م ت بعد في هذا الوقت قال أ س ا م ه رضي الله عنه فهزمناهم فصبحنا ا ل قال و م م ف ه ز ن ه م خ ي بالك والله قال ف أ د ر ك ت أ ن ا ورجل من الانصار أ ن ص ر ي ع ي من ا ل ح ب ة أ د ك ت أنا و رجلا من ل رجلا أ ن ص ا ر منهم رجلا مشركا يجري قال فلما أ د ر ك ن ا ه ورفعنا عليه السيوف قال الرجل لا إله إ ل اله ا ل ل الا إ ه إ ل الله قال فكف عنه ا ل أ ن ص ا ر ي الله أ ك ب ر الأنصاري الصحابي الجليل من ا ل أ ن ص ا ر كف عنه السيف لم يقتله يقول أ س ا م ة أ م ا أ ن ا فطعنته برمحي حتى قتلت ه طعنته برمحي حتى برمحي قال ت ت قتلته ل ق فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم التفت ل أ س ا م ة بن زيد رضي الله عنهما وقال يا اسامه أقتلته بعد, قال لا إله إلا الله؟ اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله فقال اسامه يا رسول الله انه انما كان متعودا يعني الرجل ما قال لا اله الا الله الا خوفا من السيف او خوفا من الرمح او خوفا من القتل والرسول يقول اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله أقتلته وظل النبي يردد هذه ا ل ل ف ظ ة يقول ا س ا م ة فما زال النبي يكررها حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم وفي ر و ا ي ة اخرى في صحيح مسلم قال له النبي فماذا تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه فكيف م تصنع بلا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا جاءت يوم القيامه ياناس لي. لي يا, يا, يا مسلمون كافر أصلي. هذا, كافر أصلي. هذا كافر اصلي قال لا إ ل ه إ ل ا الله اسمع ماذا يقول النبي ل أ س ا م ة وهو من هو وهو حبيب قلب رسول الله ماذا تصنع بلا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا جاءت يوم القيامه ة مرة بقول دا كافر أصلي وردد لأول لحضرتك أصلي لفظة لا كافر دا إ إلا إله إلا الله فما ظنك بالموحد الأصلي بالمسلم الأصلي الذي عاش طوال حياته يقول لا إله إلا الله ويصلي فما عاش حياته ويصوم رمضان ظنك وتسفك دماؤه بهذه ا ل ص و ر ة ا ل ب ش ع ة ويكمن و ا ل أ ل م و ا ل م ص ي ب ة أ ن يقتل هذا باسم الدين باسم ا ل إ س ل ا م لا ورب ا ل ك ع ب ة ل الاسلام ورب ا ك ع ب ة ل ورب الكعبة ا ل إ بريء من هذه الدماء التي تسفك باسمه ك ب ر ا ء ة الذئب من دم ابن يعقوب رجل ب يصلي معاي كم ها في المسجد مسلم أ ص ل ي موحد اصلي ب يقول لا اله الا الله محمد ا ل رسول الله ب يصلي يا اخي انت ما تشقش عن قلبه ما تسجد ق و منافق اني لم امر أن أشق, أن, ان اشق عن قلوب الناس او ان انقب عن بطونهم الذهيبة لما بعثها ابي طالب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين فقسمها رسول الله بين بعض اصحابه او بين نفر من اصحابه علي رسول عليه رسول فقال رجل اتق الله واعدل في بن بين بعض بين من نفر اتق وفي ر و ا ي ة إ ن ه ا ق س م ة لم يرد بها وجه الله فقال خالد بن ا ل ل و يا د ي رسول الله أ ل ا أ ض ر ب عنق هذا المنافق قال لا دعه لعله أ ن يكون يصلي فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال المصطفى إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق الناس أنا غير مسؤول عن هذا رجل الله جل وعلا لم مسؤول رجل جل أمر بطونهم إني أن عن أن عن غير يوحد أو ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الله ويصلي معك يصلي معك تستحل لنفسك أ ن تقتله ب أ ي دليل ب أ ي عذر أ خ ا ط ب إ خ و ا ن ي ا ل آ ن في الجزائر والله من كل قلبي في المغرب في ا ل س ع و د ي ة في اليمن في كل مكان أ خ ا ط ب إ خ و ا ن ي ا ل آ ن ممن لا يحسنون أ ن يفهموا ا ل أ د ل ة ولا يعرفون مراتب ا ل أ د ل ة ولا يستطيعون أ ن يحققوا مناطاه ا ل أ د ل ة قد ينطلق المسلم من منطلق حماس فوار أ و غ ي ر ة ص ا د ق ة صادقة لدين الله تبارك وتعالى لكن أ و ر د ه ا سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد ا ل إ ب ل ورب ا ل ك ع ب ة أ خ ا ط ب ك لله لله ماذا ستقول لربك يوم ا ل ق ي ا م ة ويدك ملطخه ب د م ا ئ ه الابرياء بل من الموحدين من المسلمين من المصليين رجل يصلي ويخرج ليذبح ليسفك دمه لتمزق اشلاؤه وباسم من باسم الدين وباسم الاسلام والله لا يرضي الله جل وعلا والله ليس هذا من الاسلام قط وليس هذا من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قط قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا يا الله ت ب خ د روايه ا ن ي ة ص ر ي ح ة ص ر ا ح ة ع ج ي ب ة وفي البخاري ومسلم في البخاري و من س ل م م حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه خلي بالك المقداد بن عمرو ممن شهدوا بدرا يعني ايه ه ده, ده موضوع كبير يعني لعل الله والحديث في الصحيحين ايضا لعل الله النبي ي ق و ل كذا لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم ا ل ج ن ة وفي لفظ فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم ا ل ج ن ة دل و مين دل و اهل بدر اهل بدر والمقداد بن ع م ر من اهل بدر اسمع بقى ب يقول للنبي ايه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ب يقول له يا رسول الله يا رسول الله خلي بالك والله يا رسول الله ان لقيت كافرا يا خبر ابيض ده سؤال واضح هو ان لقيت كافرا فاقتتلنا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ ب ش ج ر ة لاذ ل ج أ هذا الكافر الى ش ج ر ة واحتم بها ا ر أ ي ت ان قاتلت لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ ب ش ج ر ة وقال اسلمت لله اسلمت لله وفي ر و ا ي ة في الصحيح قال فلما أ ه و ي ت عليه قال لا إ ل ه إ ل ا الله لما أ ه و ي ت عليه بالسيف قال لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ا مسلم أ ا ق ت ل ه يقول المقداد لرسول الله أ ا ق ت ل ه فقال المصطفى لا يا خبر ده كافر ده اطع يده ب قل و فقطع يدي فضرب يدي بالسيف فقطعها بيقول ا أ ق ت ل ه قال لا لا تقتله قال يا رسول الله إ ن ه قطع يدي قطع يدي وما قال هذه ا ل ك ل م ة إ ل ا خوفا إ ل ا حينما أ ه و ي ت عليه بالسيف أ ق ت ل ه قال لا قال لا اسمع ف إ ن ك إ ن قتلته فهو بمنزلتك قبل أ ن تقتله و أ ن ت بمنزلته قبل أ ن يقول كلمته التي قال الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما إ ن قتلته فهو بمنزلتك قبل أ ن تقتله و أ ن ت بمنزلته قبل أ ن يقول كلمته التي قال أ ي ك ل م ة أ س ل م ت لله أ و لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ر خطير جدا ا خ ن في غيث الخطر ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه مسلم وغيره من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل منا علينا السلاح فليس、مننا. كيف تحمل سلاحا على أخيك اخيك ل ل تحمل سلاحاً على م م س كيف أ المؤمن من حمل منا علينا السلاح فليس、مننا. كلام النبي الصادق صلى الله عليه وسلم جرائم, جرائم الاخذ ث أ ر ر ج ئ م ا ل ب ا ل ث أ ر بلا ضوابط ش ر ع ي ة ولكم في القصاص ح ي ا ة يا اولي الالباب لعلكم تتقون القاتل يقتل عن طريق ولي الامر او من ينوب عنه حتى لا تتحول مجتمعات المسلمين الى فوضى اما ان يقتل اي رجل في ا ل ع ا ئ ل ة حتى لا يدنس شرف ا ل ع ا ئ ل ة التي قتل منها الرجل او تنتهك حرمتها فيقتل اي رجل اخر فهذا ليس من الدين هذا ليس من الدين ابدا بل القاتل يقتل في حدود ا ل ض ا ب ط ا ل ش ر ع ي ة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله و ان م ح م د رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة والحديث في الصحيحين اما ان يتحول مجتمع المسلمين الى فوضى بدعوى الاخذ ب ا ل ث أ ر والانتقام ل ل ك ر ا م ة و ا ل ش ه ا م ة و ا ل م ر و ء ة فيقتل رجل لم يقتل فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى وليس من هدي رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ومن و ل ا ه قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا قد يتصور بعض احبابنا وبعض اخواننا ان الدماء لها م ك ا ن ة ولها ك ر ا م ة ولها ح ر م ة للمسلمين فقط لا والله بل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أود لو اود سمعته الدنيا كلها لو سمعه أ و ل ئ ك الذين يستخفون بالدماء ويسفكون دماء المستضعفين من المسلمين في الليل والنهار في العراق في فلسطين في الشيشان في كل مكان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم يقول المصطفى والحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في صحيح رواه ورواه المصطفى الإمام السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمن أمن أعطى امن ل أ ا من أمن رجلا على دمه فقتله ف أ ن ا بريء من القاتل و إ ن كان المقتول كافرا صلى الله على ا ل ر ح م ة المهداه و ا ل ن ع م ة المزداه فليسمع ا ه ل ا ل دنمارك ا ل ذ ي ن اساؤوا ل ض ر ة تاج الجنس البشري كله ف ل ي س م ع الغرب ف ل ي س م ع الشرق ف ل ت س م ع الدنيا كلها ف ل ت س م ع الدنيا كلها ل م ح م د ب ن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ا م ن رجل ا على د م ه ف ق ت ل ه فانا بريء من القاتل و ان كان ا ل م ق ت و ل كافرا يا الله يا الله هت ا ل أ ي مخلوق على وجه ا ل أ ر ض و إ ن ادعى أ ن ه قد وضع للبشر, للبشر من المناهج والقوانين ما يسعدهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة هات قولا بليغا يبين ك ر ا م ة ا ل إ ن س ا ن و ح ر م ة الدماء ككلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه و آ ل ه ومن و ل ا ه من أ م ن رجلا على دمه فقتله ف أ ن ا بريء من القاتل و إ ن كان المقتول كافرا صلى الله على محمد معقول الكلام ده آ ه لا خلي بالك خلي بالك لو أ ن ا م ر أ ة م س ل م ة من أ م ه ا ت ن ا الفقيرات لو أ ن أ خ ت ا من أ خ و ا ت ن ا الفاضلات أ م ن ت أ م ن ت رجلا ولو كان مشركا فلا يجوز ل أ ح د في المسلمين أ ن ينقض أ م ا ن هذه ا ل م ر أ ة أ و أ ن ينقض عهدها أ و أ ن يغفر ذمتها كلام خطير اللي انت بتقوله ده مولانا ده كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ م ه م ح ت ا ج ة ترجع للنبي محتاجين نرجع ل ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة محتاجين نرجع لكلام العلماء الربانيين والدعاه الصادقين بدون إ ه ا ن ة ل أ ح د وبدون تجريح ل أ ي أ ح د قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه وفيه اسمع و ذ م ة المسلمين و ا ح د ة أ ي و ة و ذ م ة المسلمين و ا ح د ة مش انا ابن ت س ع ة ش ه ر و انت ابن س ت ة لا اطلاقا و ذ م ة المسلمين و ا ح د ة يسعى بها أ د ن ا ه م يسعى بها أ د ن ا ه م أ ق ل ه م اسمع فمن أ خ ف ر أ خ ف ر يعني ايه يعني نقض العهد فمن أ خ ف ر مسلما أ ي من نقض عهد مسلم فمن أ خ ف ر مسلما فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس أ ج م ع ي ن ولا يقبل منه يوم ا ل ق ي ا م ة صرف ولا عدل أ ي فرض ولا نفل تاني تاني تسمعنا يا مولانا والله تسمع عن الرواية دي الكلام د ه يا اخي موجود في ا ل س ن ة آ ه والله موجود في س ن ة النبي عاوزين كل الناس يسمعوا الكلام د ه عن الله وعن رسول الله ل أ ن لا يمكن أ ب د ا تنتزع ا ل ع ق ي د ة ا ل ف ا س د ة إ ل ا ب ع ق ي د ة ص ح ي ح ة أ ق و ل ه ا لله لا ينتزع الفكر إ ل ا بفكر ولا تنتزع ا ل ع ق ي د ة إ ل ا ب ع ق ي د ة ولو تقدم رجل ليقتل إ ن س ا ن ا وهو يعتقد أ ن قتله لهذا الرجل نصره لدين الله والله لو حاصرته بالمدافع والطائرات والدبابات لن يتراجع, لن يتراجع لانه ن ي ت ر ج ع ل أ يريد ا ل ج ن ة من و ج ه ة نظره أ م ا إ ن أ ر د ت أ ن توقف هذا الرجل عن قتل ا ل آ خ ر ي ن بغير حق فبين له الحق, بين له الحق بلا تهكم أ و س خ ر ي ة او استهزاء او طعن وانما بين له الحق بدليله م ط ل ع ش اقول باه دول مثلا ش و ي ة س م ك ر ي ة ولا ش و ي ة لصوص ولا ش و ي ة لا بين له لهؤلاء الحق بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير لان الفكر ة لا ينتزع الا بفكر ولان ا ل ع ق ي د ة ا ل ف ا س د ة لا تنتزع الا ب ع ق ي د ة ص ح ي ح ة فلنبين الحق بدليله ثم بعد ذلك يؤخذ على يد الظالم ويحال بينه وبين الافساد في ا ل أ ر ض وبين سفك الدماء وتمزيق ا ل أ ش ل ا ء هذا ما ندين به لرب ا ل أ ر ض والسماء ونخاطب ا ل أ م ة و أ خ ا ط ب المسؤولين في ا ل أ م ة و أ خ ا ط ب شباب ا ل أ م ة أ ن يعودوا م ر ة أ خ ر ى إ ل ى دين الله بفهم ا ل ص ح ا ب ة ثم بفهم العلماء الربانيين لأنني أقول و د م الحماس ا وحده لا يكفي و ا ل إ خ ل ا ص وحده لا يكفي بل يجب أ ن يكون حماسك و إ خ ل ا ص ك منضبطين بضوابط ا ل ش ر ب إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله واتباعك ب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ومن و ل ا ه لا تخطو على الطريق خ ط و ة ولا تتكلم في دين الله ك ل م ة إ ل ا بعلم ع ل م ف ا انه لا اله الا الله و س ت غ فقدم ر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ف الله العلم على العمل في ا ل ا ي ة قال فاعلم ثم بعد ذلك قال واستغفر فقدم العلم على العمل لان العلم هو المصحح ل ل ن ي ة التي يصح بها كل قول وكل عمل نعم الربانيين من على بمراجعة العلماء اخي الحبيب لا تخطو على الطريق قطوة الا تخطو قطوة و م اسمع أكثرهم أمة الأنبياء أبناء أمتي بأمر أو خالفهم حتى يأتي أمر مكان كما كذلك حديث المنصورة رضي يضرهم الله الله عنه الله خذلهم خالفهم الله وهم إمام زمان من المصطفى من معاوية من قائمة من في بفضل الطائفة في طائفة يخل الصحيحين لا ولا قال لا تزال لا ا حتى ا ل ر و ا ي ة تاني أنا من ستشي روى البخاري ومسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال و ذ م ة المسلمين و ا ح د ة يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما, يعني نقض عهده فمن أخفر مسلما فعليه ل ع ن ة الله و ا ل م ل ا ئ ك ة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم ا ل ق ي ا م ة صرف ولا عدل اي فرض ولا نفل بل لقد جاءت ام هانئ, أم هانئ والحديث في الصحيحين الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما أ ن أ م هانئ أ خ ت علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وعنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح م ك ة قالت وهو يغتسل ب أ ب ي و أ م ي وروحي وتستره ابنته ف ا ط م ة بثوب ف ا ط م ة الزهراء تستر أ ب ا ه ا المصطفى بثوب وهو يغتسل فجاءت أ م هانئ أ خ ت علي بن أ ب ي طالب وقالت بعدما اغتسل النبي و صلى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قالت يا رسول الله اسمع زعم ابن امي علي اخوها زعم ابن امي علي انه قاتل رجلا من المشركين اجرته يقال له فلان ا بن ه ب ي ر ة وفي تفصيل بديع للحافظ بن حجر لمن أ ر ا د أ ن يقف عليه في فتح الباري في هذا المسمى يقال له فلان ا بن ه ب ي ر ة اسمع أ م ه ا ن ي بنت النبي زعم ابن أ م ي علي أ خ و ي علي رضي الله عنه مصر على أ ن يقتل رجلا أ ن ا أ ج ر ت ه أ ع ط ي ت ه أ م ا ن ا زعم ابن أمي علي انه ب أمي أ علي ن قاتل رجلا قد أ ج ر ت ه يقال له فلان ا بن ه ب ي ر ة وفي روايه ابي داود مشركا اجرته فقال لها صلى الله عليه وسلم الوفي الذي علم الدنيا الوفاء قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وفي رواية ابي خ ل في سماء الوفاء هذا أ ي خلق في سماء الصدق هذا إ ن ه محمد بن عبد الله قد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م هانئ و أ م ن ا من أ م ن ت يا أ م هانئ وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن ع م ر أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهده رجل أ ع ط ي ت ه عهدا لا ج ز ء أ ب د ا أ ن تقتله إ ل ا أ ن تنبذ إ ل ي ه ع ه د ة أ و أ ن ترد إ ل ي ه ع ه د ة هذا هو ديننا حتى ولو خان الكافرون والمشركون لا نخون ولو ن ق ض ا ل ع ه و د لا ننقض العهود ل أ ن لنا دينا يضبط مشاعرنا و أ ق و ا ل ن ا و أ خ ل ا ق ن ا بل و أ ح و ا ل ن ا ا ل ق ل ب ي ة ليس من حق أ ي أ ح د أ ن يتكلم بهواه أ و أ ن يتحرك على ا ل أ ر ض بهواه بل بدين الله لا يتكلم إ ل ا بدين ولا يتحرك إ ل ا بدين ولا يحب ولا يبغض إ ل ا بدين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه أ ي في ا ل إ س ل ا م كافه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إ ل ا ق ز في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة يردون إ ل ى أ ش د العذاب و إ ن كانت ا ل آ ي ة في اليهود فليست ا ل ع ب ر ة بخصوص السبب ولكن ا ل ع ب ر ة بعموم اللفظ كما قول علماء ا ل أ ص و ل مش من حق نعمل على هواية أو أعمل ما شايفين واني النصر للدين حاءة إلا هواية إلا لا يا أخي ما دليلك الدليل كذا تولى تعالى أو على على دليلك هي كيف دي أخي هل حققت مناط الدليل لا بد من فهم ا ل ا د ل ة ومراتب ا ل ا د ل ة ومناطات ا ل ا د ل ة فيه كافر محارب نقاتله بملء الفم اقولها لله نقاتله رجل كافر حربي اتى ارضنا وديارنا وبلادنا ليقاتلنا ليقتلنا فلنقاتله ولنقتله هذا دين الله جل وعلا و إ ن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين قال تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين ا سبيل ل ل في هذا ا ل ي ي ن ق ت لا و و ن ك م ل تعتدوا إن الله المعتدين الله لا هذا لا إن يحب خلاف عليه بين علماء ا ل أ م ة ق ا ط ب ة من قدامه ومعاصرين, ومعاصرين بل هذا إ ج م ا ع لمن فتح الليله أ ي كتاب من كتب الفقه هذا الكافر ا ل م ح ا ر ب آه لا حرج لكن معاهد لا يجوز أ ن نقتله م س ت أ م ن لا يجوز أ ن نقتله ذمي ذ م يعيش ي بين المسلمين وهو من غير المسلمين لا يجوز أ ن نقتله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط و ا إ ل ي ه م هذا دين يا إ خ و ة هذا دين و أ ر ج و من أ ح ب ا ب ن ا وشبابنا و أ و ل ا د ن ا في مصرنا وفي العالم ا ل إ س ل ا م ي كله أ ن يفطنوا بذكاء ب ذ ك الى ء إ ما يعرف ب ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة ل أ ن هذا م س م ا ر يريد أ ع د ا ء ا ل أ م ة أ ن ي ط ر ق عليه من آ ن ل آ خ ر ل ي م ز ق ا ل ش م ل ل ي ض ع ف أ م ة التوحيد و ل ي ض ع ف بلاد المسلمين لتصبح ل ق م ة سائغه احذروا, احذروا من أ ن تشعلوا نار ما يعرف ب ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة وانتبهوا بذكاء لمن يريد أ ن يؤجج نار هذه ا ل ف ت ن ة ولمن يريد أ ن يشعل نار هذه ا ل م ح ن ة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط اليهم هذا دين ربنا وهذا دين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم والله أ خ ا ط ب ك م وقلبي يحترق ورب ا ل ك ع ب ة لا أ ق و ل ه ا إ ل ا لله جل وعلا ل أ ن ا ل أ م ر دين ل أ ن ا ل أ م ر دين ولذلك يا اخواني اعلموا ان أ و ل أ م ر يقضي الله جل وعلا فيه يوم ا ل ق ي ا م ة الدماء أ و ل والحديث في البخاري ومسلم و الحديث ا اذكر ا ب في ض ل الله زل وعلا الا وأنا اعلم ل وانا تماما درجة د ح ث الصحيحين ح د ي في ث ا ل من حديث ابي ه ر ي ر ة انه صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى فيه بين الناس يوم ا ل ق ي ا م ة في الدماء طبعا ابل يحاسب العبد بين العباد عليه تعارض شخنا انت لنا حديثا اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة آه انا مش ناسي ولا بين هذا وذاك فالصلاة مش يوم مش والدماء قلت حق حق الله كده وقد جمع النبي بينهما في ر و ا ي ة و ا ح د ة فقال صلى الله عليه وسلم أ و ل ما يحاسب عليه العبد يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل ص ل ا ة و أ و ل ما يقضى فيه يوم ا ل ق ي ا م ة بين الناس في الدماء ف ا ل ص ل ا ة حق لربنا والدماء حق للعباد والله لن تتجاوز ا ل ق ن ط ر ة بعد الصراط إ ل ا وقد أ د ي ت ما عليك من حق للعباد مستحيل لو أ ن ت من أ ه ل الدين والتوحيد و ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة والحج وسفكت دما لا يمكن أ ب د ا أ ب د ا أ ن تدخل ج ن ة الله إ ل ا وقد أ د ي ت ما عليك من حقوق أ ت د ر و ن من المفلس والحديث رواه مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إ ن المفلس من أ م ة من ي أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة ب ص ل ا ة وصيام و ز ك ا ة وحج و ي أ ت ي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا خلي بالك وسفك ا دم هذا و أ ك ل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته حتى إ ذ ا فنيت حسناته قبل أ ن يقضى ما عليه أ خ ذ من سيئات من ظلمهم في الدنيا ثم طرحت عليه ثم طرح في النار ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله يا الله معرفة مستشر معايا شهدرتك أخي الفاضل و أ ن ت ايتها ا ل م س ل م ة مستشر معايا المشهد الرهيب ده حين ت د ن الشمس من الرؤوس في يوم ا ل ف ض ي ح ة يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب في يوم ا ل ف ض ي ح ة الشمس فوق الرؤوس جهنم أ ت ي بها إ ل ى أ ر ض المحشر لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك ي ج ر ن ه ا يا خبر ابيض يا اخي عاوزك تعيش معاي ا والله مش عاوزك تسمع بس عاوزك تعيش بسمعك وبصرك وكيانك وقلبك الناس في ارض المحشر عراه, عراه. كما ولدتهم امهاتهم م ا فيش ل مناصب ولا جاه ولا, أموال ولا اطيان ولا اي شيء عراه يقفون بين يدي جبار السماوات والارض وملك、الملوك. الشمس م ل ل و ك ا فوق الرؤوس يا خبر ابيض بمقدار ميل يا ترى الميل ا ل م س ا ف ة ا ل م ع ر و ف ة ولا الميل اللي هو مكه للعين الله اعلم والشمس فوق الرؤوس والعرق الناس غرقانه في العرق طب جهنم مع كل ده يؤتى بها لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك ي ج ر ن ه ا تزفر يا رب سلم وتزمجر غضبا منها لغضب الله تبارك وتعالى والناس يقفون في هذه الساعات ا ل ر ه ي ب ة وقد انقطعت ا ل أ ن ف ا س واحتبست والكل ينتظر وفي هذا الموقف المهيب الرهيب ينادى أ ي ن فلان ابن فلان خبر بيض مين أنا هذا هو اسمي ماذا تريدون يا م ل ا ئ ك ة الله اقبل اقبل ايها القاتل اقبل ايها السفاح اقبل ايها السفاك للدماء و ف ج أ ة يخرج من ارض المحشر ومن الموقف كل من قتلتهم في الدنيا يا الله كل من قتلتهم في الدنيا كل يطلع القاتل اه فلان يتلام ح و ل ي ك يحيطون بك ويدفعونك دفعا الى الملك يا الله يجرونك جرا الى ملك الملوك وجبار السماوات والارض القاتل والقتله او من قتلوا من قتلوا كل قتيل متعلق في القاتل في شوف انت بقى قتلت كم قتلت رجلا و ا م ر أ ة ولا قتلت خ م س ة ولا ع ش ر ة ولا م ي ة ولا الف ولا قتلت د و ل ة ولا قتلت ا م ة كل ده يحيطون بك و خلي بالك من ا ل مشهد كل قتيل اوداجه الاوداج اللي هي عروق ا ل ر ق ب ة تشخب دمه انت حضرتك عايش م ع ا ل كل م و ق ق ف ده ت ي ل ا ل ع ر و ق اللي ف ي الرقبة عمالة طلع دم, دم, دم مشهد بشع. تصور بقى حولك ا ي انت كم قتلت كم واحد حولك ا ي خ م س ة حولك ا ي ع ش ر ة حولك ا ي م ي ة حولك ا ي دولة و ح ا ل ي ك م ة ب ت د ف ع ا ل دفعا الى ملك الملوك وكل واحد يقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني قتلني ليه سلب مني الروح و ا ل ح ي ا ة ليه سلب مني ا ل ح ي ا ة ليه سل هذا فيما قتلني حديثه رواه احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم يجيء القاتل يوم ا ل ق ي ا م ة يدفعه ج ي يوم القيامة ي ء القاتل من قتل و أ و د ا ج ه تشخب دما تتفجر بالدماء يقول يجيء المقتول يوم ا ل ق ي ا م ة و أ و د ا ج ه تشخب دما يدفع القاتل دفعا بين يدي الله جل وعلا ويقول اي ربي سل هذا فيم قتلني ما جوابك هتقول ايه ماذا تقول لربك جل وعلا يا من تسفك الدماء باسم الاسلام من قتل عثمان بن عفان من قتل عثمان بن عفان عثمان ع ث م ا ن ذ ن و ر ي ن عثمان زوج ابنتي رسول الله عثمان صاحب بئر رومه عثمان مجهز جيش ا ل ع س ر ة عثمان خ ل ي ف ة المسلمين من قتله طعنه تسع طعنات أ ح د ا ل ق ت ل ة المجرمين و أ ن ا أ ب ر ئ ا ل ص ح ا ب ة جميعا ً من دم عثمان هذا ما أ د ي ن به لربي ابرئ ا علي ا ً و أ ب ر ئ أ ب ا ه ر ي ر ة و أ ب ر ئ الحسن و أ ب ر ئ الحسين و أ ب ر ئ محمد ا بن أ ب ي بكر و أ ب ر ئ عمرو بن الحمق الخزاعي و أ ب ر ئ جميع أ ص ح ا ب الحبيب النبي من دم عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا قاتل عثمان يطعن عثمان تسع طعنات بخنجر مسموم اسمعوا يقول ايه يقول طعنت عثمان تسع طعنات ست طعنات لما كان في صدره عليه وثلاث طعنات لله تعالى لله تعالى يقتل عثمان باسم الله يقتل عثمان باسم الدين وكم سفك الدماء م ح ر م ة باسم الاسلام وباسم الدين والاسلام منها بريء ك ب ر ا ء ة الذئب من دم ابن ع ق و ب الله الله في الدماء لا تستخفوا بالدماء قدروا الدماء واحترموا الدماء وددت ان لو ترجمت هذه الكلمات ليسمعها كل رجل وكل احد ليسمعها الشرق وليسمعها الزعماء في الغرب وفي كل مكان الله الله في الدماء الدماء لها في حرمة الدماء لها حرمه فلا تستخفوا بالدماء ف إ ن أ و ل ما يقضي الله عز وجل فيه يوم ا ل ق ي ا م ة بين خلقه وبين عباده في الدماء ط ب ب س ر ع ة ممكن الرجل اللي ارتكب ا ل م ص ي ب ة دي و ا ل ك ب ي ر ة دي اللي قتل مسلما أ و قتل م س ل م ة ممكن يا مولانا يرجع لربنا أ ي و ه يرجع ي ل ا ه دلوقتي يرجع يرجع لله تبارك وتعالى ويجدد ا ل ت و ب ة ممكن ربنا يقبله أ ي و ه يقبله يقبله يقينا والذين لا د ع و ن مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا أ ز ن و ن ومن يفعل ذلك أ ل ق ى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ة ويخلد ي ف م ه الا ن إ من تاب ي ل ا توب تب و ا ل آ ن يامن سفكت الدم المحرم إ ل ا من تاب و آ م م ن و ع ل عملا صالحا ل ف أ و ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وليس كما قال أحد ق ا ل ك ن ت ق و ل لك ا المشيخ ب ت ف ت ح الباب على م ص ر ا ل ل ل ق ت أو س ف ك ي ن ا ل د م ا ء انهم ي ق ت ل و ا ا ل ن ا س ب ا ل ب ا ط ل و ب ع د ي ن تقول ل ه ت ع التي ى ب ربنا ق ب ل ا ل ت و ب ة ل ا بها ا ل ع ك س ن المسرحيه ق ت الباب في وجه لا وجه ل التي انتشر ا ا ئ س من ل ح ي ا ة و ر ا ح يسفك ا ل د م ا ء ب ب ا ل ب ا ل ض ل ل لكن اقول له ا ن ع م الباب مفتوح وهذا دين هذا قرآن وهذا س ن ة ولا تسع الوقت لسرد ا ل أ د ل ة في ه ذ ه ا ل م س أ ل ل ة أ ن الوقت انتهى لكن أ ق و ل لمن سفك الدم الحرام يلا تسمعني أين إليه إليه أديك تعالى الآن على تقبل الدماء المحرمة عاهد ربك وأنت تسمعني أو أين كان, أين كان مكانك عاهد وأنت تعود إليه وأن تطهر أن وأن وأن من هذه ربك ربك أو وعاد أ ن ت الى يغفر هذا العالم فدله العالم على فتوى جميله وبين له ان الله عز وجل يقبل توبته قال وما الذي يحل بينك وبين ولكن ي و اذهب الى ارض كذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك ارضك فانها ارض سوء اترك أ ر ض ك ف إ ن ه ا أ ر ض سوء قال صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا نصف الطريق مات مات فنص الطريق مات فاختصمت فيه م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة و م ل ا ئ ك ة العذاب قالت م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة اسمع جاء تائبا مقبلا بقلبه ل س ه ماعملش ح ا ج ة دا بالقلب بس جاء تائبا مقبلا بقلبه إ ل ى الله عز وجل وقالت م ل ا ئ ك ة العذاب ما لم يعمل خيرا قط اختصموا ف أ ر س ل الله إ ل ي ه م ملكا ليحكم بينهم فقال الملك قيسوا ا ل م س ا ف ة ف إ ل ى أ ي ت ه م ا كان أ د ن ى أ ي أ ق ر ف ه من أ ه ل ه ا فقال الله عز وجل ل أ ر ض الطاعه ولارض التوبه ا ل ل إلى لأرض هذه اوحى الله إلى أن الى هذه فقبضته م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة برحمه من الله جل وعلا ف أ ق ب ل يا من ت ل ط خ ط يدك بالدماء جدد التوبه ا ل آ ن وعاهد ربك على ا ل أ و ب ة وعلى أ ن تعود العلماء الربانيين لا ت أ خ ذ الفتاوى في هذه المسائل ا ل ك ب ي ر ة من مواقع ا ل إ ن ت ر ن ت لا بل عد إلى الربانيين من العلماء عد من وإذا أ فالامر ت ك ا ع ل ولم تصادف الفتوى هواك فإياك أن تتهم العالم بأنه باع دينة وبأنه العالم الأمة لا لا تدعي لنفسك تتهم تصادف تدعي فإياك باع باع دينه بأنه أنك قضية ي أن أ غ على دين ا ليس ل عالم ه من ن ا ر ب أو من نذر ن دعية صادق ف ه الله لدين ت بالحماس ر ك و ت ع ا ى فالأمر ا ليس ل دين ب الفوار ولو كان ص ا د ق ة وليس ب ا ل ن ي ة ولو كانت ص ا د ق ة بل يجب أ ن يكون الحماس و ا ل إ خ ل ا ص منضبطين بضوابط الشرع الله الله في الدماء أ س أ ل الله جل وعلا ان يحقن دماء المسلمين في كل مكان. وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان حقن دماء المسلمين وفي السودان وفي مصر وفي كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان واحفظهم بحفظك يا رب العالمين ورد إ خ و ا ن ن ا وشبابنا و أ خ و ا ت ن ا ونساءنا و أ و ل ا د ن ا إ ل ى الحق ردا جميلا وعلمنا وفهمنا وبصرنا وردنا إ ل ى ما يرضيك عنا يا أ ر ح م الراحمين سامحوني على هذه الانفعاله والله أ س أ ل و ا ان لا يجعل حظنا من ديننا قولنا و أ ن يحسن نياتنا و أ ع م ا ل ن ا و أ ن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته